قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما عمل وعليكم ما عملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ